اَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ الْجِهَادِ م يَعودونَ لِنانهُعَنْهُتَنَ جَوونَ بِالإِسممِ وَالْعُدوالِ وَمَعصَة وَصُول وَإذَا جَوب ক্যউ কবি মাই কবি হিলবু হুম জহ ল الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 الذين امنوا اذا قيل لكم ففسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا من والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير